إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بغش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الله ظور الودود ذو العوش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثبود بل الذين كفروا في الرعون وثبوذ بني الذين كفوا في تكبيب والله من وراهم محيض بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ